Bismillahi الله الرحمن الرحيم سبح لله ما wa السماوات وما في oi, وهو العزيز الحكيم يا oi, الذين oi, oi, ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا آذَاهُ أَذَاءُ اللَّهِ قَلْبُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إن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 وكان افتضى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليقفئوا نور الله بأفواههم والله متن نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسولا له بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كلي ليظهره على الدين كلي ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أضل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 124. تجاهدون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأنوالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 125. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن قيبة ومساكن في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وآخرات يحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى كما قال عيسى بن مريم للحواري من أنصار إلى الله، قَالَ الحواريون نحن أنصار الله، فأمل القائفة من بني إسرائيل وكفر القائفة، فأيذن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.